وكل محتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يشتنا ثم العلم, العلم. ثم العلم وهو إما شخصي كزيل أو جنسي كأسامة وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمرو وأم كالكلثومة ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفرد كسعير كرز ليتسر معرفي الدوم يكم معرفة كأعرف المعارفة الضمير فاشان بثماء عطفك الترتيبك العلم لدعاء طمير علم ديت عالمش لا عالم وها تو كأوناوة علما يعني علما لسر شيء علما نشان لسر مسمى او او أو ناوة أبيت تدوب الشوا با اعتباري تشخص وعدم تشخص فنضمن انقسامات بفي اعتبارات أبيت. بفي اعتبار تشخص وعدم تشخص بيته دوب الشواء وكو دينا سألين لا ان شاء الله بالتفاصيل ما تنكرون بيته الثاني من انواع المعارف العلم وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه مثلا زيد كلمة زيد علق على مسمى زيد بعينه لا يتناول غيره أقرنا بك لسه أمشوري هالوات سنبانونا جوري إمام الخطيب أمشوري سيدكي جوري إمام الخطيب فجوري كي ترهر وقت أما وكو لو لسيدي لسالي بنسجوري فقيقا خابوا بما بم علما بم تعليق لسر كننا بم لسر سردانا انا اما كالليش اشيت لحقيقته فلامشيت كد كي جيت كرده حقيقتي هاديك لايما بوكي هواي انسانو موصفاتك نو يقولوا في الغالب فلامسيدي كي بناو او فرهان ابو بعثمان بتيجي يا كراوتو ما علق على شيء بعينه جنس بعينه بفرده بغير متناول ما اشبه يعني تنها اخوي اجدتو اشتيت نر نجدتو اما توانيتي بما تعريفي علامه بوكات وينقسم اي العالم باعتبارات مختلفه الى اقسام الى اقسام متعدده علام ما بيتشن بشيكو بفيشن اعتباري يق يق عشان يصير اعتبارا كان ويكلي رابسكراوا فينقسم باعتبار تشخص مسمى وعدم تشخصه الى قسمين تشخص عدم تشخص الله يعلم بيته دوباشو بفي ده توتني مسمى كاي زق بنوي مسمى وزق نبوي تمام شاكه بلمك ذهنه ده شيء وشي بقعيق للزوي جغرافيا ديادر كده و. او تشخص يعني تمام بروز يعني تشخص يعني بروز باعتبار بروز مسمى وعدم بروز مسمى بنقول له الأرض، الأرض، تمام؟ نازني كم حاجة؟ هم يقدرتو، هيك حاجة، هيك شيء للازوي، للازهنتة، يا ما تشخص، ما بر، ما برز. ما ظهر شيء بعينه لتعريفه أنت، هيك شندر او يقدرنا كيبزقنا بيته وزهن بالتعين بت... اينا سيد او جنسه رجل كسيك لزهن ذهن ثانيه مو جنسي رجل هيا برام مكة كدار مثلا يعني زيد سيدكي تشخص شيء بعينه وظهر بوي الله فينقسم باعتبار تشخصي مسماه وعدم تشخصه الى قسمين علم شخص وعلم جنس علم شخص وعلم جنس فالاول كزيد وعمر شخص ما بس ما بي بس انسان نية ناوي كس بيت ناوي شون بيت ناوي هارش شيك بيه المهم شتيك بيه بعينه فالاول كزيد وعامر والثاني كاسامه كاسامه علمي اسامه ناي اسامه للاسد وثعاله للثعلب للثعلب عند العلماء لغوت ينث ثعاله بو الانثى من الثعلب وقيل الانثى من الثعالب يعني ثعاله انثاكيتي ساقيتي والثعلب ايش ذكركيتي بالان اويكه صحيحه ثعالا بو مذكرو هو مؤنثش هل اوثري ثعالا والثعاله للثعلب وذئاله للذئب ذئال ايش اسم الجنس هو دعاء للذئب. فإن كل من هذه الألفاظ يعني تعالى ذؤالا أسامة أمانة علم بو جنسك بهديك جنسي فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. هذه الكلمة يأتي يعني ينطبق على كل واحد من أفراده يعني أسامة همو الشريعة الثعالة همو ريوكا وذو وذوالش همو قرقكا تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلة أما الشريعة أو ديت حاضي أو الشريعة أو ديت بل من ديت وكذا البواقي يعني بوتشي بوث عالوغو بو ذؤالش ويجوز ان تطلقها بازاء صاحب هذه الحقيقه من حيث هو دروستشا ام مصطلحاب كاريني ويجوز ان تطلقها بمقابل صاحب هذه الحقيقه من حيث هو يعني برنبدي ام خاون حقيقية بكاري بيني كش ما بس الشير أتواني نجاتي الشير بكاربيني يعني أتواني بوفردك لأفرادي بكار بيني هذا أسامة مقبلة يك وبران بربح حقيقي الشير بكاري بيني كش بهمو فتقول أسامة أشجع من ثعالة يعني حقيقتي الشير حقيقتي الشير يعني بقولنا شير نك فردي لو شيء فردي كوابيل لشير كتير اشجعت النبي لريويك بانم لريويك بلى شير لا حقيقة رياوي شجعترو زئاتلا كما تقول الأسد أشجع من الثعلب وبس اويا اسامه لفرد يعني يصدق على أن يأتي على كل واحد من أفراده ويأتي على الحقيقة. بوحقيقي شير بكارديت وبوتعش شيريكش هر بكارديت. كما تقول جنس شير. كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز ان تطلقها على شخص غائب يعني ناتوانيت كلمه اسامه بونمونا بكاريبيني بو كسيك للشير يعني يكلك للشير كتيبت كغائبت هاتوانيت شير يكهات بلي هذا اسامه مقبله ين بو قشتي شير بو جنسي شير بكاريبيني ولو این کسی که تایبت لشیر یا ای که که تایبت لشیر که غائبه که غائبه نی بینی تیان مبست اسامه بکار بینی لا تقول لمن بينك وبينه عهد في اسد خاص ما فعل اسامته بر ملجن منو تو بیک و شیر اکنون يعند البالش شركة تاي بدق بلين ما فعل أسامته يعني شركة تشي ك، شنكا أو كاتم أبيته تشي علمي شخصي، أبيته علمي شخصي بناوي أو كس أو تنها تنها الشركة لبين منو تواجهه. أقرب شركة هذا، بلين هذا أسامته مقبلة، مش شركة. حد، او با دنیای غلشی ربت، با دنیای نه کم نوتو این هستیم. لی نمیشه یک حد. با جنسیج که من درسته، اسامه تو اشجع من ثعله. با جنسیش می دونم. پلیم شدیک او تنها او شریکه لبی منو توی ناسلام یا قصیده برای این نه به بود بکار او که اساما آبیه علمي کی شخصی لسر، او شریکه لبی منو توی معهوده. لبرتی لبرو اساما عالمی شخص نیا علمي جنسه. فمتوانی علمي شخص لقل علمي جنس جا کتاه. حداقل کلمات علم شخص يتعبط بعينه علم علمه جنسك وحقيقتك لديك بو شخص شخص او هنا او علمك ما لناوي جنسي وابو ناوي شخصي انسانك كوي سام تقسيم ببيتشيا تقسيم ببي تشخص وعدم تشخص ببي بروز وعدم بروز وتقسيم تشنديل تقسيمات ترهي بو بو علم بمن علم ومن هي مرتجله علم يوما هي منقوله مرتجل منقول ولولا باسينكدو نكتبه كاين تلباسيكه علمي مرتجل اويا يعني هر أو شخص نوع ناوبه في أصل اللغة. بس مثلاً كلمة ذا كروس أجر معناه نبي. يبون منك كلار أجر معناه نبي. كلار أجر معناه نبي يعني أما يكا علم يكام عالم مرتجح يعني نا يجنيه. بس نح شخص نا يجني الحارث. حارث له زمانه اسم فاعل كسكا يحدث حادث اسمي فاعلة لا اسمي فاعلة واي بيدي كي شخصك ام على مبيد عالم منقول لا مصدر ولا اسم فاعلة ولا ناويش تاك واي بيدي كي تناوي بش شخصك منقول اما مرتجل او شكي ولكن هناك عرب بكاري هناك عرب بكاري هناك عرب بكاري هناك عرب بكاري هناك عرب بكاري هناك عرب بكاري اجد نا ان تقسيمك على ما يحصل على ما يحصل على ما على ما او كاتبه بكي تجامده مشتق او بكي تجامده مشتق تجامده مشتق مرجني او كاتب ما نقوله مرتجل نعم سنين عالمي بغير ناميكو بس كميزان في السنة لاناقر معناي نبي عالدا او كسكوان نابي كناد لاناقر معناي نبي نعم شرطني عرب نابي كناد معناي نبي بس قلنا نايي عفره تك ان قلنا شنايي شنه كهله لسوريا فيوت الادريعات ادريعات نايي شنه كه كاسم مكاني كبر الادريعات اصلا اذريعات جمع مؤنث سالم ياك جمع اذرع جمع شيه ثراء أجل أذرعي شأن جمع كده كده خوي جمعي تفسيره بجمعه في مؤنث سالم جمعي جمعه بجمع سالم أذرعات أجل ناوي شخصي كنوا نوا شيء نشون كنوا نوا أذرعات مثلاً كسي فريدون فريد زائدا نوا ونون فريد فريدان فريدون زيد زيدان زيدون إس فريدون يا زيدون عالميش مرتجلا يا عالميش أنا بيك منقول من جمع مذكر سالم يعني أصلا عربنا هاتوا وقول من ناوي شخصي بناء فريدون يعني فري لزمانك يعني لا أصلا لزمانك يعني فريد يا زيد مثلا ناوي تاك شخصي كات تثنية كدا ودوه أي جمع كدا وأنجها كسيك هاتوا أم جمعي بكال يا ناوي وشي هيا جمعي شي نقول كده هيا اسم فعلي نقول كده هيا هيا ناوي فروقي بناء حرفية وانا ناونا في ناونا على ناونا على مشكلةني هاد كذي بيت من ما منقول ايه سببنا عن ناونا الى ناونية معناه نية ما وصل بلا منقلي كده من حرفية من فعلية من اسم لها مر وكانيو او منقول قلم ما. قلم مرتجلة يا منقولة، لا منقولة. مصدر كان لا هاتوا، لا معناه ذات هاشينوا، لا معناه ذات هاشينوا. مناقشة ماك قلم حر هبو يكمل مخلوقاته منقسمني دعاء. بلي بلي او عقيدة. لا وباعتبار ذاته الى مفرد ومركب يعني بفي أو يك ذاتي مفرد كا ين مفردني مركبة فالمفرد كزي وأسامة جب مفردك عالم شخص بي عالم جنس بي المهم كلمة من حيث من حيث البناء سيد زيد اساموك مفردة والمركب والمركب ثلاثة اقسام مركب تركيب اضافة كعبد الله سعبد الله علم علمي شخص بلام من حيث البناء سيدك مركب وحكمه ان يعرب الجزء الاول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه حكم أم مركبة إضافية كعلما أو كجزئي كم يعني تنها عبدك يعرب نك يبنى يعرب من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه أرف من حيث الرفع والنصب والجر ويخفض الثاني بالإضافة دائما دائما مضاف إليه كان لم مركبة إضافية هما هم حقيقي باسكيت وهم شي باسكيت هم حكمك شي باسكيت كحكمكي جزء دوام لحكمكي مضاف إليها جزء يختلف باختلاف العوامل ومركب تركيب مسجن تركيب مسجن كبع لبكة وسيبويه ويهي إسا تيتماشي بع دو كلمان بعل زائدا بك بعل زائدا بك سيب سيب زائدا ويه سيب يعني سيو زماني فارسي سيب زائدا ويه بعل بك بلام سيلك هادو كان ترشيب كلاو نكلم لك كاف الظاهر يعني في اللفظ يعني في الرسم منفصلين سعبد الله تماشى عبدك كلمك أخيتي والله لفظ الجلالة تمشى كلمك أخيتي مضاف مضاف إليهين كلمك أن تيقلونك دعون من حيث الرسم والإملاء بس تمشى على بك تمشى سيبويهيك ليك دعون بعلا بك أستناوي شونك أصل كلمك مركب من بعل وبك كاتي خيشي ناوي الصنم يبوا وهو اسم صاحب هذه البلده جعلا اسما واحدا من غير ان يقصد بينهما نسبه اضافيه وهو صنم اسم صنم يعني بعد اسم صنم وهو اسم صاحب هذه القرية البلدة جعلا اسما واحدا من غير ان يقصد بينهما نسبه اضافيه او اسناديه او غيرهما مركب تركيب مسجد كبعل بكة والسيبوي حكم مركب مسجد لا إعرابة وحكمه أن يعرض بالضمه رفعا وبالفتحة نصبا وجرا يعني إعراب بشي ممنوع من الصرف لبرع اللي عالمية لقلع اللي تركيب تركيب لبرع اللي لا لقلت تركيب كسائر الأسماء التي لا تنصرف إن لا تقبل التنوين لا تقبل الصرف أي التنوين أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك بمرجك شي بيت كتاي نهات بأو مركب بويه بويه تبع على ب ك و ب ك باسم كانت ختم بها بني على الكسر اجب وهي تاو بو او كانت الكسر بويهي أو كاتم بني في محل مبني في محل جاء سي بويه سي بويهي مبني على الكسر في محل رفع فاعل وهل وهل شونكي مفعول شونكي مجرور مادام مركبي مسجيه ختم بويه يبنى على الكسر اما مركب مسجي اقر بويه تواو نبو او كاتم ممنوع من الصرف لبردو علا علاي, علاي علمي لقل علاي تركيب ومركب تركيب اسناد مبني على الكسر الا اذا نكرته يعني وانا شوني ما مهكد ومركب بقولنا قبل ما مررت بسيبويهن إن يك على سيبويهكا، أجر ما معروفة أو كت مررت بسيبويه، ومركب ترشي با اسنادنا مررت بأحمد. مررت بأحمد احمد احمد يقل احمد كان او تنشر ومررت تركيب اسناد وهو ما كان جمله في الاصل مركبي تركيب اسنادي في الاصل بون ما قرناها شابه قرناها انظر الى من النساء شاب قرناع يعني قشي دريج بو يان قن المهم يان دو دركت دلكد هاد دو زندون المهم قناية عن او ايكا كسيك تيا بير نبوه كات يخيجم ليك من فعل ان هو فاعله شاب قرناع كان شيخي أقرأ ام جملة اعراب كذا يا بو الناي شخصي وقرناها تا شاف فعل بو قرناها فعل علامة رفعه الالف لأنه مثنى وهو مضافة له طبعا بس الشاب قرناها بو الناي شخصي وقوي كرتك ببي الناي بني فتح الله نك فتح الله حمك الله فتح الله مركب شيء اضافي بكل كذا بيني فتح الله ازور لباكستان والهند وانا هيا جاد الحق جاد الحق وتشند اين هيا شبه قرناه ترشبي شيء السنه دي برمنا وحكمه ان العوامل لا تؤثر فيه شيء سبن منابلي جاء شبه جاءت جاءت شاب قرناه جاء شاب قرناء اللي جاء فعل الماضي شاب قرناء فعل مرفوع علامة رفعه الضم كضم المقدرة بن المقدرة على الالف برمنة ين المقدرة على الشي على العلم منع من ظهورها حركة الحكاية يعني منع من ظهوري حركة الحكاية حكاية يا منع من ظهوري هالحكاية انبو الشيواء اقنى النابيت بليشي شابه فعله وقرناه فاعله جمليه فعليه في محلشي فيما بيكوه تنك بيثه شيء بيثه عالمي بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل ام عبارة برق لقصوري هاتي تنك أو أحمد خالد هشام الله وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيش بشر أما تفيش كعوامل تأسيس لكلمة نعم الله بل يحكي على ما كان عليه من الحالة هروك خويش بيهني جاء شاب قرنها بس نيوت فيمان آية أمم مبنية يان بون منشون إعرابي أكين هذا ونويتي يحكي على ما كان عليه من الحالة قبل النقل والله الكتاب كانت يتلباس ما كدوه يان او ازانينك على سبيل الحكاية باسكي جاء شاب قرناها شاب قرناها فاعل مرفوع لم ترفع ضم يعني اعراب من هي اعراب ظاهر اعراب تقدير تقديري وعراب محلي ام اعراب التقديرية يعني جملة كف في محل رفع نية اعراب ظاهر من هي عربية تقدير معناه مقدر عربية محلش معناه بس عربية معناه أم عربية تقديره تقديره يعني أجر لبرأو النبوية لبرأو النبوية أم شاب قرناها علما بخلي لسر مفرد بوايا لسر مفرد كه حركة يعني عبارة كدركود بوايا نالين شاب قرناها في محل رفع فاعل ألين شيء خليني فاعل مرفوع لام ترفعه هي الضمنة. تشي من عيد ضمي كدوة الحكاية حكاية نايلت حركي فاعلك إعراب فاعلك درب كويت. تنهاش مركب كده سيف الشواه. تشي مركب مركب ترشيبي إضافة ومركب ترشيبي مزج ومركب ترشيبي اسناد. بلم حقيقة مركبات زرزورة مركبات زرزورة يعني كسوا هي يكركين أنات الرجل العالم الرجل العالم الرجل العالم جملة يا. الرجل العالم الرجل العالم, العالم. ويا لقد كانت مجموعه من الرجل الذي هذا. الرجل الذي يمكن ان اه الرجل الحديدي اه يعني يكون هناك من الرجل الذي هنا التركيب الوصفي هناك من الرجل الذي يمكن <تصفيق> <تصفيق> يا بون منا تركيب من هي التركيب البدلي التركيب البدلي بون من إهدين الصراط المستقيم صراط الذين جاء تركيب من هي التركيب البياني <تصفيق> تركيب ناويشتك بدل بوشتي كتير ين تركيب ما ليه تركيب بياني أقسم بالله أبو أقسم بالله عمر أبو حفص أبو حفص ستركيب أبو حفص بياني, بياني عمره وما يقولون قالوا يكون هناك من يكون نقل لكم المهم بس من للتنبيه مركبات من لا ولا للتركيب يكون هناك من لكن هناك من تركيب هناك من من يكون هناك من يكون مساء صباحا مساء يا باني باني يوارا صباحا مساء يان نايوانيت 11 التركيب العددي هيا العلماء جعلت تركيب عددي تركيب مسجيا عموما قيلو قال لسال هيش اماني كباسيكم على الاقرار التقرير بازيناك قلا بس بوفا إيدي كبزانا تلشيب أنواعي زورة حاليهاي عدديها وصفيها وشندي اشتيثرهاي عموما استزانيما كعلمي وهي مفردة وعلمي وهي شيء مركبة وينقسم إلى اسم وكنية ولقب وينقسم العلم الى اسم وكنية ولقب اسم علم هموي همي اسمي شي خالصني اسمي شي خالصني يعني اسمي شي محضني هيا كنيه بوت اسم يا كنيه بوت بوت علم يعني علم بالكنية ولقب وذلك لأنه إن بدأ بأب ببشدة أو أم بشدة كان كنية كأبي بكر وام بكر وأبي عمر وام عمر وأمي كلثوم وإلا فإن أشعر برفعة, برفعة المسمى كزين العابدين أو بضعته, أو بضعته يعني بوضعه كقفة قفه وبطة وأنف الناقة فلقب وإلا فسم الزيد العمر هركل ما يكذبيني بأبو أمه أو ندس في كراب أو كان كوني أو كوني أبو بكر أم بكر أبو عمر يا أبي عمر أم عمر وأم كلثوم أجروان أبو تما شايك كتها ابو امو أو نبو او كوني تمشي مكو معناي نبو ولما اجر كلمه ابو امانه او كتبت سيدى كاني اجر معناي اجر ومد... معناي مدى بون مناي معناي معناي معناي معناي معناي معناي معناي يعني معناي معناي معناي معناي معناي معناي معناي أشعر برفعة المسمى يعني هنا كتاب ودلالة كتاب والشعور إشعار الكتاب كمسمى خاوني أمنا وشيا رفيعة ين موضوعة يعني قدردار يا كم قدرة يا بقدرة بويا بضاعته زين العابدين تماشى كزين العابدين يعني لنا هو مع عم عابد كان كشى لها مجوان تريانا لها مجوان تريانا لها مجوان تريانا شخصك حيث زين العابدين أقل ناوي شخصك بني العابدين أبيتا شي أبيتا علم بي علم يواما هيا وصف محي الدين ناصر الدين شاندين شناوها أما ناويشعر برفعة المسمى أما إن أشعر نايو شخص يعني قفه قفه يا قف لا لازماني عربي أبو الرجل الصغير بيوتري قف يا المراه الصغيره بيوتري قفه قفه بلي. بضعته كقفه وبطة. بطة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 يعني لو تلو تلو تواشتر لو, لو وشتر وشترين مش وأن في الناقة أما حس أما ذم قصة كش دري سلوكي واشتراكنا بأويش دسي كلو تلوتي واشتراكوا بردويت ومعارض رايكي شاوك بوناي ناوى أنفلناق كناوي جعفر كري قريعة جعفر بن قريع بن عوف يعني سببي ورود كلمك في اللغة العربية على اللواهات لكن اسمك يشعر بالوضع بالضع لا بالرفع اغر هر كلمه كتبيني او يتيا ناب او معنا وصفيتي يا ناب مثلا زيد و عابدين العابد نادر وشتا زيد العابد كجمد حيكتيه سيبقى القفه كتب زعما كيتيا في الضعيق بلام زيد وانيه والكلمات لبروه يا بلي علام اعلام لبروه حموي لشتيكه وريجيه واسمي منقولش زوره جاري و هي كالي مكا بوي هو بون منا خالي البونون خالي المناي شتي مناي اشعر برفعتي بون معناي معناي بلا مقصود ني اشعر برن خليل منقوله برن برهان برن كلماتي برن منقوله, كلمات منقولة. ومرجنيه بولين اويكا هيك معناه كي تنبي تنحى وعلم هو ما بسني .أنا بقول زي بيوم تأتي بالطة عيب. بعدين لو زمانين فما لنا بوبو ما دفعنا منين يعني شو كمان والدليل الوقوع كلمة هي. ثم مدح يزال على كل يعني ادعائي مضطر من استنى اذا وإذا واذا اجتمع الاسم مع اللقب واذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الافصح تقديم الاسم وتأخير اللقب لذا سلم بحثي كثير عندي جار امانه كوبلو بولمنا قال أبو عبد الله عثمان زين العابدين يعني آه كوبنو كونيوا اسمه لقبش هذا أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني هذا جاء الابنية أوتر وإذا اجتمع الاسم مع اللقب لما نيك هذا السنة بيكون كوبنو كيشانية برودوأكلين بم بمعلمانة عالمي كونية بيت ين لقب بيت ين اوانا فردواء يكتر اكترين تنها اوان ذهي يكتر صورة لو صورة نا اقل اسم اللقب كوب نوبا مثل لسيانية بيت ين هادو شاملة هابيت شاشل النيوان اسم اللقب هي كامل بيش كامل نكو. واذا اجتمع الاسم مع اللقب وجب في الافصح يعني غير الافصح شل العربة هاتوا الازمان عربية هاتوا تقديم اللقب على الاسم طبعا في الافصح يجب ان يقدم الاسم ويؤخر اللقب عنه دعي ثم ان كان مضافا جاري وشي علم علم مضاف يعني مركب اضافيه تنعم مفردني كابو فرقي شكا لم بحثش اني مركب اجل مفرد به اغر شيب اضافي به بابي نسر او اقر مفرد نبي يان مفرد نبن هر دق اسمه لقب هندق مفرد نبه اغر مفرد بيت او كتا لدوهم خلباسي كدو حكمي هي طيبتي خويه هي كلا متنكاء ابن هشام وتيشي وتيشي أو مخفوضا بإضافته إن أفردا يعني إن يفرد الاسم واللقب كسعيد كرزه يعني أقد على مكو على مكان عفوا اسم مكان لقل لقب كيبو أو كتاء يضاف إلى مضافله يعني سعيد كرز دوام شجية مجرورة يعني مضاف ومضاف اليه اسم مكان لاقل لقد مضاف ومضاف اليه يعني اول لبرشيا لبر وحد يشان مفردا هم اسم مكان لمقصد بلام اجر حدو كان مضاف ومضاف اليه ين يششان مضاف ومضاف اليه يششان مفردات تشباش بي. كويتش بيش كويجه اوش كان حاله ثم إن كان ان كان مضافين كعبد الله زين العابدين تمشاك عبد الله اسمه اسمه مركب في اضافيه زين العابدين ايش لقب اضافيه بويا ثم ان كانا مضافين او كان الاول مفردا يكن مفردا والثاني مضافا كزيد زيد مفردا زين العابدين مركبه او كان الامر بالعكس كعبد الله قفه يكم مركبه اضافية كاسمه قفة لقبها مفرده. تما شاء يسأل لهذا هر اسمك كيف عبد الله زيد عبد الله قفه لهار كان اسم كيف يشكوته شي مؤنثة بمؤنثة، فرسية لوانية اثمن القفه القصيرة من النساء لابد اوه عليه والقف والقف قصير من الرجال لابد اوه حقتا او قليما انه يبكي نا وصفي عبد الله يا، بليت القفة، إلا أوعب يبلين، والقفة والقصير من الرجال، والقفة والقصيرة من النساء، ل ل لزمانة لأصل زمانة وياها. جربوا بكار هاتبن، الله أعلم. وغيد او شتراوك من باسق في النخل مقد القصيره من النساء بولمنا يقال كبر حتى صار كانه قفه وما ذكرش بكارته كبر حتى صار كانه قفه او كانت قفتها هي الشجره الباليه اليابسه يعني دادي شي جوري وشكي رزيو او كاتا في يعني كبرى حتى صار كأنه قف عبد الله قف يعني يا يعني كبير في السن يعني اشتكلوا يا يعني كبير في السن يعني بو مذكرش بكاره تو كوت مكبرة حتى صار كأنه قف كابو يستأقر مضافين من هذا شئ شو اسمه شو يان يعني يا مفرد بيد ومضاف بيعن بي بعكس سوا لا هرهم أمانا وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه وجب كون الثاني تابعا للأول في إعرابه أو كاتا دوهم باتشي بتابع إعرابك تابعكش إما عطف بيان أو بدل إما على أنه بدل منه أو عطف بيان عليه أكتما شايمتنا كبكين وتيتشي وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقفة أو كنية كأبي عمر وأم كلثوم ويؤخر اللقب عن الاسم يعني يجب يجب تأخير اللقب عن الاسم أو كاتا من حيث التأخير والتقديم جعل تابعا له مطلقا تابعا له مطلقا يعني إذا أفردا أو ركبا إذا أفرد أو رك مركب يعني مفرد وق هو حال تسي حالتك باسمك تابع إيش التابع تابعة أي تابعك بدلا ينعط في بيانه هذا يشد بلي تابع بلي بدل ينبلي عطف بيان بول من جاء زيد زين العابدين جاء زيد زين العابدين زيد فاعل مرفع لام ترسي الضمة زين العابدين بدل يعني عطفو بيان عطفو بيان أما أقر اسمو لقب وشي بن حدوك مضافين بن ين ين ايش يشان مضاف به أو شبه مضاف اليه يعني مفرد بيت وإن كان مفردين بالله أقر هدوش مفردون كزيد قفه وسعيد كرز كرز تركيا ضرب من الجوالخ يا من الخرج الخرج الصغير يجعل فيه الراعي متعه هكبه او تركية كا يجعل فيه الراعي متاعه اگر رانك ينخون رانك زور بهذا من بيت او دوله قدتان حيوان يشب قدريش كهبوا متاعك شو س سوي اما ان كاتي خو تشون شيانك دو تسينت سربانك تسينت سربانك يعني متاعي شو انا في سربانك لناهم حيوان كان الخرج الصغير يجعل فيه الراع متاعه ثم يحمله على كبش من غنمه. بشر وإن كان مفردين كزيد خف وسعيد كرزن فالكوفيون والزجاج يجيزون فيه وجهين عند أجر مفرد من هذين دو وجه جائزة أحدهما اتباع اللقب للإسم. كما تقدم في بقيه الاقسام يعني اوكاتا لقب دوكري لقب دع اسم بكوي وتابعيش على البدلية أو عطف بيان مش كده والثاني اضافه الاسم إلى اللقب يعني اسمك مضاف بيت لقبك مضاف اليه بيت وجمهور البصريين يوجبون الاضافه زوريني علماء بصراء من النحويين يوجبون الإضافة والصحيح الأول والصحيح الأول كشيا اتباع اللقب للإسم والاتباع أقيس من الإضافة والإضافة أكثر يعني زورج ابن الزمان إضافاته سعيد كرزن زيد قفة بونا يا زيدو قفتا بلام علي اقياس قياس ترأوية لازمانا كي بت اتباع بت بو بو علي قياس ترأوية شنك هادو كان يكسن نابتا نابتا نابابي اضافه الشيء الى نفسه اضافه الشيء الى نفسه على يوم الخميس بس جاري جاريك سيوم الخميس اضافة قيش يوم الجمعة يعني علماء علينا همو مضاف مضاف إليه هي تقديري لام يعني تقديري في بو بس أما تقدير شي بو يوم الخميس هر يومك أخي خميسة ومناقشي أمان كده صرف آية أما إضافي شيء إلى صفته هي يعني تقديري تسنين تقديري تري بو بس مان كده بو يا لذا إتباع أخيصه لبرأوا معط في بيان شخصك اخواتي قفا هل كي هل سعيدة هيا هل زيدة وهكذا استعمالا ثم الإشارة وهي ذال المذكري وذين المؤنثي وذي وذه وتي وتي وته وتال المؤنث وذان وتان المثنى بالالف رفعا وبالياء جرا ونصبا وأولاء لجمعهما والبعيد بالكاف مجردة من اللام مطلقا أو مقرونة بها إلا في المثنى مطلقة وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته تقدم تقدمتها التنبيه وفي, وفي الجمع يفون وفي الجمع في لغة من مده وفيما تقدمته ها التنبيه يتسر علمي معرفي سيام الاشاره يكن ضمير بود علم بو بود سيام الاشاره اشار اشتمعا بو قريب اكريت ين بو بعيد بو مفرد اكريت ين بو مثنى وجمع ين بو مذكر اكريت ين بو مؤنث يعني لاسم لأ إشارة أبي أمس يشتلى برشاوي بكرى أو إشارة بوكي نسيك عن دور أو إشارة بوكي تاك ين مثنى مفردة ين مثنى ينجمع أو اشارتي بوكي مذكر ين مؤنث أمانا لا ينفك عن المشار إليه أمشي أنا هذا الثالث من أنواع المعارف اسم الإشارة وينقسم بحسب المشار إليه إلى ثلاثة أقسام. بفي أويك شارة بوكي أبيت سيبشر ما يشار به للمفرد وما يشار به للمثنى وما يشار به للجمع. الله ينقسم بحسب المشار إليه. اسم إشارا بفي او كسي اشارته بوكي ابيتا سيبش ام عبارة كامونية شنكا ابيبلي وينقسم بحسب المشار اليه من حيث من حيث الافراد والتثنية والجمع اما يسم مشار اليه هي مفردة مشار اليه هي شيا مؤنثة مشار اليه مذكر مشار اليه شيا مؤنثه فنناها كبو هي. هي قريبة هي بعيدة وينقسم بحسب المشار اليه هو اصلا اسماء اشاره اسماء اسم اشاره بمشار اليه يعني مشار اليه حسبنيا بحسبه وينقسم بحسب المشار إليه من حيث افراده وتثنيته وجمعه ين بل اوه او كافه ما يشار به للمفرد وما يشار به للمثنى وما يشار به للجمع وينقسم بحسب المشار اليه من حيث كونه مفردا او مثنى او جمع إلى ثلاثة اقسام ها. نأخذ الله وينقسموا بحسب المشار على الله بفيه مشار إليه يعبد السبب. ها مشار إليه بفيه مشار إليه بفيه مشار إليه يعبد السبب. شو بفيه مشار إليه للرّيم مذكروا أنثى ولا الرّيم مفردو نوى. دعاء يفسر. ما يشار به المفر. أنا <تصفيق> من الذين وينقسم بحسب المشار اليه الى ثلاثه اقسام ثلاثه اقسام اقبلين وينقسم بحسب المشار اليه الى قسمين اقبلين القريب والبعيد يا القريب والمتوسط وال... والبعيد هذا درسنا وينقسم بحسب المشار اليه الى ثلاثه اقسام ما يشار به القريب وما يشار به البتوسط وما يشار به البعيد وحسب مقيدنية يعني اطلاقه وينقسم بحسب المشاري اليه من حيث كونه مفردا او مثنى او جمعا الى ثلاثة اقصى ما يشار به المفرد وما يشار به المثنى وما يشار به للجمع. وكل من هذه الثلاثة ينقسم إلى مذكر ومؤنث مما حليك حاليكت لويكا لم يعنى مفرديا مثنايا جمع ينقسم إلى مذكر ومؤنث أن جديد فللمفرد فللمفرد المذكري لفظة واحدة وهي ذا يعني اسم إشارة بو مفرد مذكر تنهى يك لفظة ذا وللمفرد المؤنثة عشرة الفاظ مشكلة ها خمسة مبدوعة بالذال وهي ذي وذهي بالإشباع وذهي بالكسر او بالإشباع اجنخنينوا وهي ذي وذهي رسمكي رسم اقشا لبي لاي كم تنويه بس ذلك وهاي لاي شيء يعني ذي هي. ذي دوي ذي مم. ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي ذي طالما عند القراءه كاتي علي ذي اشتواني بلي ذي اه اخوي اوا وذه بالكسر وذه بالاسكان وذات بالضم وهي اغربها يعني اغرب هذه الخمسه كابوها مبيبتشي فدال ذي ذي عفوا ذي, ذي بياء ذه بكسر ذه بالإسكان وذات بالضم وهي أغربها وإنما المشهور استعمال ذات بمعنى صاحبة يعني أويك زور مشهورة ذات بمعنى صاحبة أبدت نجد ذات اسم كيبيد ذات اسم إشارة بيت كقولك ذات جمال يعني صاحبة جمال ذات جمال لكوه هاتوا لحديث هاتوا ذات جمال ما بسيوية والله أعلم كقولك ذات جمال يعني كقولك لحكاية الحديث المروي ذات جمال ذات جمال يعني صاحبة جمال أو بمعنى التي يعني كوابو ذات بمعنى صاحبة هاتوا يستعبون خمانهاين لا معرضي باس كذيني أو يك اسم إشارة أو دو ذات بمعنى صاحبها دو اش مشهورة أو بمعنى التي يعني ذاتها هات بمعنى اسم موصول ذات هات بمعنى اسم موصول بمعنى التي أو بمعنى التي في لغة بعض طيء اللي هندك لقبلي طيء كي هاتو ذات بمعنى التي اسم موصول. حكى الفراء حكى الفراء بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها بالفضل الذي فضلكم الله به والكرامة التي أكرمكم الله بها وبس أوه كابو ذو لهدك لشينك ومذكر ذو اسمي موصولة ذاتج اسم موصوله ذو مذكر ذات مذكر بالفضل باء حرف جر الفضل اسم مجرور ذو اسم موصول يعني وكل الذي اسم موصول مبني على على السكون في محل جر نعت لفضل صفة بالفضل الذي بالفضل الذي فضلكم الله بها والكرامة ذات أكرمكم الله بها أمش اسم موصول مبني على الضم في محل جر نعت للكرامة بمعنى التي أي, أي التي أكرمكم الله بها فلها حينئذ ثلاثة استعمالات خابوا ذات اسم إشارة أكرر اسم إشارة بيت أكريبا معناي صاحبة بيت ذات جمال صاحبة جمال أكريبا معناي التي بيت اسم موصولة لحارشيك اشتيكي هنا الاستعمالات هي الإشارة بها إلى المفردة المؤنتة ولا أحفظ له شاهدا يعني في اللغة الثاني استعمالها بمعنى صاحبة وكباس من جمال نح قول الشاعري امن اجل اعرابيه ذات برد تبكي على نجد وتبلى كذا وجد امن اجل اعرابيه امك سيكا في السجن السجن بو وتيتي من هر سجلم سجلم تخب من اسر بعنيكي يالا پنجري اكو بون من بعد ما شايفي نجد بكم بروجكت ماشاينه نجد اكو غرياوا قبل جنايه نبچي گدي اي من اجل اعرابيه النجب ونجد غرياوا اعرابيه حق غرياوا والله المستعان اي من اجل اعرابيه ذات برده لا لروايات ام بيتها جوا من أجل اعرابيه ذات عباءة يعني اعرابيه وعبايك يعني عبايك خشن ام تريد ام تبكي على نجد قجري انا كتب نجد نجد وتبلى كذا يعني وتبلى البلا كذا لموضع مصدر كذا نشتوا وتبلى البلا أي تبلى بلا كهذا البلا تبلى البلا كهذا البلا أصل شعرك أيا والي سجن اليمامة أشرفا بي القصرة أيا والي سجن اليمامة أشرفا بي القصرة نظرة هل أرى نجدة أو نشبيان وتؤمن أجل إعرابية ذات بردة تبكي على نجد وتبلأ البلا وجدة يعني وتبلى نجدًا وتبلى وتبلأ وجدًا يعني الهم الوجد الحزن يعني كذي صرف كي يعني خفت بخيو هم وحزن بتقرأ كحزني شيزور وتبلى البلا يعني وتبلى وجدا البلا والثالث استعمالها اسما موصولا بمعنى التي كالمثال الذي ذكره المؤلف يعني بالفضل ذو فضلكم الله به والكرامة ذات أكرمكم الله بها والذي نسب حكايته عن العربي للفراء يعني التي بمعنى التي في لغة بعض الطي و الذي رواه الفراء ما بسواه والذي نسب حكايته عن العربي الفراء وبقي لها استعمال رابع مما بستمن كابو بوباشوار سيمنباز كدو محقق هاتوا كاتا تشوار وبقي لها استعمال رابع لم يذكره المؤلف وهو أن تكون اسما بمعنى حقيقة الشيء وماهيته اسمك بمعنى حقيقة الشيء مثلا تقول ذات الانسان ذات الإنسان يعني خدي إنسان لازم كل شيء في شيء أنه حيوان مفكر حيوان مفكر تريد أن هذه أن هذه حقيقته وماهيته أما حقيقة ماهيته إنسان كمفكرة وقد استعملت في معنى نفس الشيء فقيل هذه ذات متميزة يعني خدي أمشتا خدي أمشتا جاوازا اللي بيثت وهذه ذات محدثة مشتيك التعظية ونسب إليها على لفظه بل الذات حتى نسبيا داوتا لا يذاتش فقيل هذا عيب ذاتي أما خدي يعني خديش تكا عيبه ناقرة بوشتيك إضافي يريدون أنه راجع إلى نفس المعيب وطبيعته وجبلته وأنكر قوم هذا الاستعمال وليس انكارهم بسديد وارجع إلى المصباح المنير راسية ما بس فيوميا فلا وخاصة وخاصه فدووتا يستا أم لا زماني عربي استعمالك له ماشي كو يستا دات استعمال كشيء. ك بمعنى حقيقة الشيء وماهيته. بشر تام جيان ودومين طايقين. بشر. أبا قصينا دواي ما. الله